أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم, وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم وحلال آبائكم وحلال أبنائكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجرهن واتوهن اجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمالكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرِجَالُ قَوَّابُون عَلَ سَاءِ بِنَا فَقْضَلَ اللهَّهُ بَعْضَهُمْ عَ بَعْض وَ بِمَاأَفَقُوا مِنْ أَموَالِهِم فَصَّالِحَاتُ قَاتَةٌ حَافِغَاٌ للِغَبِ بِمَا حَفِضَ اللهَّ وَل تِ تَخَافونَ نُشزَغَّ فَعِضُوهَّ وَحجُوهَّ فيِي المَبَاجِرِ فإن أطعنكم فلا تذغوا عليه إلا سبيًا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريد يصلاحا إن يريد يصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وَإِكُتُ النَبضَّ أَوْ عَ سَفرَرٍ أَوج حَدكُمِ من الغائِطِ أَْلا أو مَسُْمْ أَوْلَا مَسْتُم أو لِسَ أَفَلَمْ تَِيدُ مَا أَ فَتَيََّمُ فَتَيََّنُ صَعِيدَ قَمَ فَنْ سَح بِيُونِكُمْ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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأنسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت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 إِن النَّذِينَ كَفَروا بآياتِ سَفَ نُصْلِهِمناارَ كلُ مَا نَظِيجَة جُلودهُم كلُ مَا نَظجَة جُلودهُم بَدلناهُم جُودًا وَيرَه لَيدُوقُ الْ العذااب إِ اللهَّهَ كانَانَ والَّذينَ آمَنوا وَعَمِنُ الصَّالحاتِ سَنُدَخِلهُم سَنُدَخِلهُم جََّ تَجرْمِ تَ تحتِه الأأَنه رخَالدِ كِهَا بَذَهُم فيِيهَا لَهُم فيِيهَا زْواجُ طَهَرَ وَنُدَخِلهُم وََّ وَلن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 رايد المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم بما قدمت ايديهم تم جاءوا سيحلفون بالله ُمَّ يكَ يَحرفُونَ بِالل إن أََدِنَ إِلَّا إحسَادَ وَتَوْفق أُلائكََّذِنَا يَعْنمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوا بِهِمْ فَعْرِضُ عَنهُم فَأَعْرِضُ عَنْهُم وَعِقهُم وَكَُّهُم فِي أَافُسِهِم قَوْولًا بلَل وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيما فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِلُ حتىَ يُحَكِمُكَ فيِي مَا شَجرَ بَيْنَهُ ثمَُّ لا يَجدوا في أَقُسِهِم حََجَم مِما قَلَيتثَُّ لا يَجدوا في أَقُصِهِمْ حَرجَم مِما قَضتَ وَُسَلِّم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 ومن يطع الله والرسول فؤنائك فؤنائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولإن أصابتكم فضل من الله ليقولن لك ألم لا يقولن لك ألم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم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 وَما لكُم لا تُقااتلول فِي سَبين اللهَّهِ وَالْمُسْتَوافين منِنَ الرجال وَالْمُسْتَغْوافين منِنَ الرضجانِ وَِّسَ وَالِلْدان الذينَ يَقولونَ رَبن الذينَ يَقولُونَ رَبنَا أخرِرجن مِنَّذِهِ القَرةِ الظَّالِمِأَهلهَا. واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك آمَنُوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً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 وَم تَولَّ فَمَا عسَلْناك عَلَيْهِم حَفظَ وَيَقولُونَ قَااع فَإذاَا مَ رَزُ مِ إِكَ مََتَقَا إفَتُ مِنْهُم وَييع الذي تَقُ واللهُ يَكتُبُ ماَا يُبَجتُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُم وَتَوَكَّ لَ اللهَّ وَكَفَابِ الله وَكلَ